الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصة القرآن الكريم قصة اصحاب السبت قال الله سبحانه وتعالى واتألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأسيهم حيثانهم يوم سبسهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأسيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معجرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وَأَخَذْنَا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يستقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قربة خافئين وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبس فقلنا لهم كونوا قربة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمستقيم وقال الله في سورة النساء اروا النعن كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا من هم اصحاب السبت وما هي قصتهم وما هي العبر التي تؤخذ من هذه القصه قال الله عز وجل واسالهم عن القريه واسألوا عن القرية يا محمد اسأل اليهود الذين معك في المدينة هم ادرى بانفسهم وبحالهم اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لاجدادهم واسألهم عن القرية هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ اسالهم عن هذه القرية والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفاده فإن النبي عليه الصلاه والسلام عنده من امن ربه ما يغني عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود لكن المقصود اسالهم سؤال توبيخ وتقريع لهم اسالهم ماذا حصل لاجدادهم لكي تعظهم لما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية هل هي كانت من بحر قلزم بحر الاحمر هل كانت بين مدين والثور هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة الله أعلم إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل عصيان ومخالفة للرب في تلك القرية مثل هذه التي فعلوها بعدوانهم يوم السبت ماذا فعلوا؟ قال الله تعالى إذ يعذون في السبت ما معنى يعذون في السبت؟ قال العلماء يعذون في السبت ان يعتدون فيه يعذون ان يعتدون يعتزون ويتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت وكان الله قد حرم عليهم الصيد يوم السبت وأمرهم باتخاذه يوما يعظمونه وعيدا كما نحن نعظم الجمعة فأبوا واختاروا يوم السبت فأوحى الله إليهم اولا بيوم الجمعة فابوا واختاروا السبت فشدد الله عليهم ولاهوا عن الصيد فيه يعدون ويتجاوزون الحد. يعتدون أو في قراءة يعدون أن يعدون آلات الصيد يعدون هذه الآلات لكي يصيدوا فيها والشباك ينصبونها يوم السبت قال الله تعالى اذ تاسيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاسيهم اذا امتحانا واختبارا من الله هؤلاء وابلاء لهم يوم السبت الممنوعين من الصيد فيه حيثانهم حيشانهم شرعا كثيرة طافية على الماء هذه الحيتان تسير بأمر الله تعالى وكل شيء بأمره عز وجل تأتيهم ابتلاء واختبارا ظاهر على البحر ظاهر على البحر ويوم لا يثبتون أي لا يدخلون في يوم السبت لا تأتيهم ولا تظهر على الماء ولا تقترب من الساحل ولا تقترب من الساحل ويوم لا يسبتون إذا ذهب يوم السبت لا تاتيهم بل تذهب في البحر كذلك نبلوهم بما كانوا يصدقون أي هذا حصل بسبب فسقهم الذي أوجب الخلاء الله لهم وامتحان الله لهم لانهم فسقوا لانهم كانوا من المعرضين لما جاءهم الابتلاء ماذا حصل لهم فشلوا لما جاءهم الامتحان والاختبار سقطوا فانهم قاموا بالتحايل نصبوا الشباك يوم الجمعه وحفروا الحفر يوم الجمعه لكي تعلق فيها الحيتان يوم الأحد يرفعونها ويأخذونها ويقولون ما قدنا يوم السبت ما قدنا يوم السبت فهذه فيلتهم وهذا كان من الله سبحانه وتعالى إظهارا لحالهم لأنهم فسق يخرجون عن أمر الله يعتدون على حدوده ولذلك ابتلاهم بما ابتلاهم به ابتلاهم بهذا الحال لما حق وقع فيهم هذا انقسموا ثلاث فرق فرقه فعلت المنكر وتحايلوا على الشرق وفرقه أنكرت عليهم ذلك وفرقه سكتت. لم تشترك في المنكر ولم تنهى عنه كانت فرقة قد أعلنت بالنهي والإنكار على تلك الفرقة المعتدية والفرقة الثالثة التي سكتت واكتفت بإنكار المنكرين بل قالوا لهم لا فائدة من الوعظ في هؤلاء الفرقه الثالثه التي تكتت من الفرق الثانية التي نهت ووعظت لا فائده من الوعظ لماذا تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا لا فائدة في هؤلاء الذين اقتحموا محارم الله إنهم لا يصغون للنصيحه إنهم سيستمرون في الطغيان لماذا تتعبون أنفسكم بنطفهم إن الله سينزل بهم عذابا إن الله سيهلكهم وسيعذبهم عذابا شديدا قالوا أي الطائفة المنكره القائمة بأمر الله أهل العلم والإيمان والتقوى والجرأة الحق الذين لا يذكتون عن المنكر ولا يقرون الباطل الذين ينصحون يقومون بواجب النصيحة في الدين إنما نفعل ما نفعل من الإنكار والنصح معذره إلى الله معذره أي لنعذر فيهم لنقوم بما يجب علينا لنبين لنقيم الحجة معذره إلى ربكم الله أمرنا بالإنكار ونحن نريد أن نقوم بما علينا ونعظ موعظه اعتذار نعتذر بها الى ربنا نقول اننا انكرنا لم نسكت وفعلنا ما علينا لم نر المنكر ونسكت عليه وانما قمنا بالواجب هذا من جهه ولعلهم يتقون ربما تحصل فائده لهم او لبعضهم لعلهم يستكون الصيد يوم السبت ويتركونه لعلهم ينتفعون بهذه الموعظة إننا لن نياس بل سنعمل معذره نقيم العذر نقيم العذر نقيم الحجة وعظناهم لأجل المعذرة ولرجاء اتقائهم للمعافي وهكذا كانت هذه الفرقة هي القائمه بأمر الله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتخاف عذاب الله وهي فيها شفقه على هؤلاء أصحاب المنكر لعلهم يستقون فهم يعظونهم ويذكرونهم واستمر الحال على ما هو عليه فلما نسوا ما ذكروا به لم يلتفت هؤلاء الموعوظين المنصوحين إلى ما نهوا عنه ولم يتركوا ذلك ولم يستجيبوا للناطئين ولم يكفوا عن المنكر ولم يمتثلوا أنجينا الذين يلهون عن السوء الفرقه الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر أنجيناهم نجيناهم من عذاب أليم وأخذنا الذين ظلموا المرتكبون للفاحشة القائمون بهذا المنكر الواقعون فيه أخذناهم بعذاب بئيس شديد أليم موجع فظيع لماذا بما كانوا يأثقون بما كانوا يأثقون الذين ظلموا بالصيد يوم السبت اخذناهم بهذا العذاب الشديد وانجينا الذين ينهون من الذي بقي لم يذكر الذين سكتوا اختلف العلماء في الذين سكتوا هل كانوا مع الناجين أو كانوا مع الهالكين لان الله لم يذكر مصيرهم في الايه هو ذكر ثلاث فرق وطوائف ولكن لما نزل العذاب ما ذكر إلا فرقتين أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذار بئيس لما كانوا يفققون فهنا اختلف المفسرون ماذا حصل وحل بالفرقة الثالثة ولعل الراجح والله أعلم أن هذه الفرقة الثالثة هذه الفرقة الثالثة نجت. لأن الله ذكر أنه أنزل العذاب بالذين ظلموا وهؤلاء الفرقة الثالثة كانوا كارهين في الحقيقة كارهين لعمل أولئك القوم منكرين بقلوبهم والدليل على كرههم للمنكر وكرههم للفرقة التي تعمله أنهم قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا اذا الفرقه الثالثة التي سكتت تعتقد بأن الله سيهلك الفرقة الأولى المعتدية ويعذبها عذابا شديدا إذن هم غير راضين بالمنكر لكن لظنهم أنه لا يفيد الإنكار سكت إنما في قلوبهم غير راضين بل هم يعلمون أن الله سيعذب هؤلاء قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وهنا يفسر العذاب في الآية التي بعدها فماذا كان العذاب قال الله عز وجل في عذابهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قربة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها جعلنا هذه القرية بهذا الظلم جعلناها نكالا عبرة لما بين يديها وما خلفها لمن قبلهم ولمن بعدهم لمن امامهم ولمن خلفهم مكانا وجللا جعلهم الله عبره لمن بعدهم وعبره لمن امامهم في المكان ومن خلفهم في المكان ولمن بعدهم في الزمان فلما عتوا عما نهى عنه قلنا لهم كونوا قردة فكانوا قردة كانوا قردة لان الله اذا قال لشيء كن فانه سيكون كما امر عز وجل في الايه هذه قال فلما عتوا عنه منه عنه قلنا لهم كونوا قرجه فكانوا قرجه كونوا قرجه خاسئين أبعدهم عن رحمتك وجعلهم خاسئين ضرب عليهم الزلة والصغار وسامهم سوء العذاب سبحانه وتعالى كان ذلك العذاب الذي نزل بهؤلاء عذابا شديدا ولا شك وعذابا جئيسا كان هذا العذاب في قلب الصوره من انسان إلى قرد وصاروا بسبب هذا الانقلاب في الخلقه اذلاء صاغرين لقد مسخوا وتغيرت أشكالهم وحل بهم البؤس وكانوا كالفردة في الطيس والشر والافساد وليس بصحيح أن قلوبهم مسخت فقط وإنما المسخ فلاش تعدى إلى الشكل والصورة كان هذا المسخ لمخالفتهم الأوامر وتماديهم في العصيان ومن ضمن ذلك اصطيادهم الحيثان في اليوم الذي نهوا عن الاصطياد فيه يا محمد لهؤلاء اليهود الذين عندك بالمدينه ما حال اسلافكم الذين مسخوا قرده ولماذا مسخوا قرده ذكرهم بما كان عليه اسلافهم لعلهم يتعظون وهم يكذبونك بنبوتك وينكرونها والله عز وجل قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وقال الله وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وقطعهم الله في الأرض أمما وفرقهم فيها في الأرض وكلما حاولوا العوده للإستاذ فإن الله سيعود إلى عقابهم والبطف بهم نعود إلى قضية هؤلاء الذين فكتوا واختلاف العلماء على قولين قال بعضهم إنهم من الناجين وقيل إنهم من الهالكين والصحيح الأول عند المحققين وهو الذي رجع إليه ابن عباس رضي الله عنه في مناظرته مع مولاه عكرمة تلك المناظره التي كفئ عليها عكرمة رحمه الله بحلتين بحلتين نفيستين ما هي هذه المناقشة روى عبد الرزاق وابن الجرير عن عكرمه عكلمة كان مولى ابن عباس قال جئت ابن عباس يوما وهو يبكي يقول عكرمه جئت ابن عباس يوما وهو يبكي وإذا المصحف في حجره فأعظمت أن ادنو منه ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت تجرأت واقتربت من ابن عباس رضي الله عنه فجلست فقلت ما يبقيك يا أبا عباد جعل لله في ذك. فقال هؤلاء الورقات هذه ورقات المصحف التي أذكتني ما هي وماذا فيها واذا هو في سوره الاعراف ثم ذكر ابن عباس له قصه اصحاب السبت ثم قرأ ابن عباس فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس قال ابن عباس فارى الذين نهوا قد نجوا ولا ارى الاخرين ذكروا ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها نحن نرى أشياء في واقعنا ننكرها لكن لا نتكلم لا نستطيع أن نتكلم سكتنا ما أنكرنا كل المنكرات إذن لا نحن من الهالكين لأن الله ذكر أنه نجى الذين ينهون عن السوء فقال عكرمة جعل لله فداك ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه يعني هؤلاء الذين سكتوا كرهوا ما عليه المعتدون ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لم تعهون قوما الله مهلكهم قال فأمر لي فكثيت ثوبين غليظين مكافأة يعني نفيثين ليس برقيقين نفيثين مكافأة له وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم يعيشوا إلا فواقا ثم هلكوا ما كان لهم نسل إذن هؤلاء الممسوخين لم يعيشوا كثيرا وجاء عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال لم يعش مسخ قط فوق ثلاث أيام فوق ثلاثة أيام ولم يأكل هؤلاء ولم يشربوا، ولم ينسلوا والمسخ هو تغيير الصورة الظاهرة للإنسان وقد أخبرنا الله تعالى عنه في مواضع من كتابه قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين هل ننبئكم بشر من ذلك مسوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وهذا المسخ عقوبه من الله تعالى وبالمناسبة فإن هذا المسخ ليس خاصا ببني إسرائيل وإنما سيقع في هذه الأمة ومن الموعودين بالمسخ في هذه الأمة في هذه الأمة من الموعودين. المكذبون بالقدر والذين يشربون الخمر ويستمعون الغناء اسمع رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعه مسخ وخسف وقذف رواه البخاري وصححه الالباني اذا قبل قيام الساعه يوجد مسخ في ناس سيمسخون تنقلب صورتهم الادميه الى صوره اخرى هم من بني آدم من البشر لكن سيمتحهم الله في هذه الأمة سيمتحهم الله وخسف والخسف ذهاب في الأرض بأن تنشق وتبتلع اشخاصا أو بيوتا أو بلادا حصل فيما قبلنا وخسف الله بقارون مثلا خسف خسفنا به وبذائه الأرض بالنسبة للقذف لانه قال في هذه الأمة بين يدي ساعة مسخ وخسف وقذف ما هو القذف القذف الرمي بالحجارة لقد حفل في قوم لوط وامطرنا عليهم حجاره من سجين ما هو الدليل أنه سيحصل في المكذبين بالقدر حديث الترمذي عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة في هذه الأمة خذف أو مسخ او قذف في أهل القدر يعني الذين يكذبون بالقدر التكذيب بالقدر له صور كثيرة مثل واحد يقول ان الله لا ناقض ولا قدر ولا كتب ولا علم ماذا سيحصل وأن الناس هم الذين يخلقون أفعالهم بانفسهم والله لا يخلق أفعال العباد وأن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد حصوله وأن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر مثلا كل هؤلاء مكذبون بالقدر مكذبون بافعال الله لأن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الطائفة المنصورة عقيدة الحق أن الله خالق الخير وخالق الشر يعلم ما كان قبل أن يكون كتبه عنده في اللوف المحفوظ وهو خالق أفعال العباد والله خلقكم وما تعملون وأعطاهم إرادة ليحاسبهم أعطاهم إرادة ليحاسبهم أما بالنسبة لوقوع الخس والمسخ والقذ في أصحاب الخمور والأغاني فاسمع الدليل عليه روى الترمذي عن عمران بن فصيني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله يا رسول الله ومتى ذاك ومتا ذاك قال إذا ظهرت القينات القينات يعني المغنيات وعصرنا هذا ظهرت المغنيات هو الحديث يقول ظهرت والآن ظهرت على الشاشات والقنوات والمسارح والصالات ظهرت قال إذا ظهرت القينات والمعازف المعازف العود الكمنجة القيطار القانون المزمار الطبل كل المعازف كل الأمات التي تقرع قرعا وينفخ فيها ويعزف عليها يضرب عليها كل ذلك قد ظهر قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور حديث صحيح غواه الترمذي رحمه الله وصححه الأزبان إذا هذه الأحاديث تدل على وقوع المسخ في الأمة عقوبة على بعض المعاصي ذكر لنا من الناس الممسوخين في هذه الأمة أهل القدر وأهل الخمر وأهل الأغاني فيجب على المسلم أن يحذر من هذه أشد الحذر وهذا الدليل على تحريم الأغاني لأن الله لا يمسخ على شيء مباح هل الله يمسخ ناس يسمعون أشياء مباحة؟ لا ولذلك لو قال واحد أعطينا الدليل على تحريم الأغاني نقول هذا هو من الأذلة هذا هو أن الأمة سنكون فيها خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت إذا ظهرت من زمان يمكن يعني لو حضرت مغنية كم واحد سيستمع لها ستظهر أمام من كان في مغنيات في القصور عند بعض الكبراء والاغنياء يعني لكن الآن زماننا غير يختلف الظهور الان الآن كلمة ظهر شعلا ظهر ظهر شوارع الاسواق الاغاني في كل مكان تدخل مطعم تسمع مطعم تسمع اغاني تطلع تدخل سوق تسمع اغاني تدخل محل محلات تسمع اغاني تدخل في, في البيت تسمع اغاني تدخل في كل مكان تسمع أغاني. ظهرت اليس هذه الكلمه قد انطبقت ظهرت وهذه القنوات الفضائيه والبث والاف ام ظهرت الاف ام وفضد الموجات الطويلة والموجات القصيرة والموجات المتوسطة والهوائيات والفضائيات والمسارح وعلى هواء يقول يقول هذا مهرجان هذا الجنائي ظهر إذا ظهر في الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام حصن الشرف بقي يحصل المسخ فلا تستغلب إطواقا ولا تستنشر إذا لمنا قمنا سمعنا أنه في ناس مسخوا خردة أو خنازير في الأمة هذه ممكن يقول لك واحد كانوا في حفلة حفلة وإلا في بدل الأوازم بدل البشر في خردة وخنازير لانه النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول باطلا يقول حقا إن هو إلا وحي يوحى هل حصل مسخ يعني من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهدنا هل حصل طبعا هو لو حصل كان اشتهر في كتب التاريخ وقاله العلماء وذكروا يمكن ذكرت حالات تركية عن أشخاص من أهل, البدع من أهل البدع ذكر بعض العلماء عن بعض أهل البدع مثل الرافضة قال إنه مثلا كان فلان يقع في الصحابة ويقع كذا ويقول كذا ولما حضرت الوفاء أو مات كشفت عن وجهه فإذا وجهه خنزير قال يعني ذكروا حالات فردية حالات بك رسول الله وكتب التاريخ وعقيدة حالات فردية من أشخاص يعني عند الموت انقلبت خرقته خلقته إلى خلقة خنزير ودد يعني لكن حالات فردية إنما قرية أو بلد أو مجمع كذا انقلبوا إلى خرد الخنازير ربما ليس موجودا في الكتب يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا يمكن هذا الشيء لم يحدث حتى الآن اللي هو المسخ الجماعي مثلا يمكن صار في مسخ حالة سرديه ذكرها بعض العلماء في كتب التاريخ إذن لا بد أن يحصل في زماننا بعد زماننا لا بد أن يحصل وقد جاء في صحيح البخاري إن قوما يبيتون على لهو ولعب ومعازف وخمر يرسلون الراعي يسرح بالغنم يعني يبيتون في الليل خمر ومعازف ومغاني واغاني ومغنيات يرسلون راعيا يرعى بغنمهم ثم يرجع اليهم فيجدهم قد مسخوا فرد رد فيرجع الى القوم الذين كان معهم فما يجد بشر ما يجد اشكال الاادمين وانما يجد ناس قد صاروا صار قردة وخنازير. هل القردة والخنازير الموجودين الآن، البهائم هذه الحيوانات، هي من نفس القردة والخنازير الذين كانوا كانوا على عهد بني إسرائيل الأولي؟ سؤال سؤالاً قد يلفت الانتباه. هل القرد والخنازير هذه من نفس اولئك لقد خطر هذا السؤال ببال احد الصحابه رضوان الله عليهم فروى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخه هذه خنازير هذه نراها في الواقع هل هي من أجيان أو نسل الممسوخين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك طبعا النسل المعروف والعقب الزرية فقوله صلى الله عليه وسلم وإن القرد والخنازير كانوا قبل ذلك أي قبل مسخ بني إسرائيل فدل ذلك على أن هذا ليس من المسخ ليس من المسخ هنا ممكن نتكلم في موضوع نظرية زاون الذي قال ان الناس هؤلاء تطوروا من قردة والقرده تطورت من مخلوقات قبلها وذات الخلية واحدة والأميبة وثم صارت برمائيات وهدييات والقرب وعلى رأس الهرم الهرم تطور إلى إنسان طبعا هذه نظرية تخيفة مضحكه لأنك لو قلت لي داروين هذا القرد تطورت إلى بشر، والقرد الموجودة في حديقة الحيوانات هذه ليش ما تطورت إلى بشر؟ لماذا لم تتطور يعني؟ من الذي تطور؟ وأين المراحل التي بين القرد والإنسان؟ يعني مثلا هات فرد مثلا يتكلم كلمتين على بعض بعدين تم كلمة فأين المراحل وما بال الصرد الموجودة الآن لم تتطور بقي الصرد ليش سبحان الله وهذه نظريه على عفونتها وفشلها وعدم استطاعتهم أن يأتوا بالمراحل بدقة موجودة التطور وأن افترضوها افتراضا وقالوا عثرنا على احفورة وعثرنا على افتراضات مظرية طبعا هي تصادم قول الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والله خلق آدم من ايه من تراب ثم نفخ فيه من روحه فإذا آدم خلق من أفضل هو بهذه الهيئة هو خلق بهذه الهيئة اصلا خلق من تراب من طين من صلطال من حماء مثنون سواه ونفق فيه من روحه فقام بين يديه عقف قال الحمد لله قالت الملائك يا رحمك الله يا ادم إذا الله خلق آدم أول ما خلقه بهذه الصورة وخلق الفراد النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن الصحابه قال إن الفرد والخنازير كانوا قبل ذلك كانوا قبل, قبل مسخ من إسرائيل كانوا, كانوا قبل ذلك الله لما خلق الأرض ماذا قال بس فيها من كل دابة بس فيها من كل دابة وهذه الخنازير والفرد من من الزور الدابة كل ما يذب على الأرض كل ما يتحرك اذا يعني نقض نظرية داروين وغيره من النظريات مثل هذه يعني واضح من الكتاب والسنة والعقل كلها سقوطها واضح لكنه من باب التعريج على ما قال هؤلاء طبعا وبالتالي لما يجب أن يقول هؤلاء هؤلاء اليهود احفاد القرضة والخنازير خطأ أقول بعض ما يتداول الآن على ألف بعض الخطبة والمتكلمين يقول اليهود أحساد وما والخنزير همهم هم أحساد ما لهم الممسوخين ما لهم نسل يمكن ما عاشوا ثلاث أيام وماتوا بس عاشوا فترة يحصل لهم بهم الغم يعني يحصل الغم لهم بخلقتهم كل واحد يرى الثاني شكله خنزير وقرد وهذا يصف يقولوا كيف شكله وشكله كذا كل الأشكال هم يعني عاشوا فتره الغم بما أصابهم ثم ماتوا اما نسل ما تناسل ولا كان لهم ذريه ولا عقل. وبناء عليه، فإن اليهود الموجودين الآن ليسوا من أحفاد أولئك، لأن أولئك لم يكن لهم أحفاد القردة والخنازير، ما كان لهم نسل. ولذلك عائشة قالت: وعليكم السلام واللعن إخوان القردة والخنازير، إخوان. وهذا هو الصحيح. أن تقول عن اليهود يا إخوان القردة والخنازير. كما نداهم الصحابة بذلك. قال يا إخوان القردة والخنازير، وليس يا أحساد القرد والخنازير. أفن هذا ظلم القردة والخنازير المحتكول اليهود على القردة والخنازير. الخنازير توحد الله. يعني وإنما شيء لا يسبح في حمله. وليش نظلم القرد والخنازير؟ هؤلاء اليهود في القصة تحايلوا على شرع الله وكان. قويه التحايل هي مسألة واضحة جدا في هذه الآيات وكان الامتحان الذي فشلوا فيه وسقطوا امتحان جرى امتحان مشابه له لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فمثلا قال الله للصحابة يا أيها الذين آمنوا لا يغلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يا ايها الذين امنوا يا ايها الصحابه لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد قريب في متناول اليد فمد يدك تاخذه ليبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله البيكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه عليكم عليكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك منكم فله عذاب اليم اذا الله ابتلى الصحابه بصيد قريب ما في تعب يده يأخذه يرمي الرمش يصيبه بباشرة يبتلاهم به ابتلى الصحابة به ليعلم ليعلم من يخاف بالغيب حتى لو ما أحد راه وممكن ياخذ الصيد ياخذه ولكن ما فهل نجح الصحابة في من ففل به بنو إسرائيل هل أثبت الصحابة فعلا طاعتهم لله عند الانتحان فيما فشل فيه بنو إسرائيل الجواب نعم. فإن الصحابة رأوا الصيد أمامهم أمامهم رأوه وما مدوا أيديهم إليه لما أحرموا والمحرم لا يجوز له أن يأخذ يصيد ما عاونوا صاحبهم غير المحرم عليه أبو القتادة ما كان محرم كان في مهمة عسكرية وجاء والصحابة أحرموا رأى حمارا وحشيا رأى صيدا طلب منهم أن يعينوه رفضوا لأنه لم يكن وقع. علم بالتحريم هذا رفضوا أن يعينوه فطارده وامسك به وطلب أن يعينوه في ورفضوا لا في المطاردة ولا في المساك ابدا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وكان ما حصل انهم لما راوا الصيد ابتسموا فرأوا ابو قتاده الصيد وطلب منهم الاعانه فلم يجيبوه وهكذا حصل من الصحابه الثبات وعدم التحايل ووقفوا عند حدود الله والتزموا أوامر الله سبحانه وتعالى لقد كان الصحابه ممن يخاف الله بالغيب فلما قال الله ليعلم الله من يخافه بالغيب كان أولئك ممن يخافه بالغيب لقد كانت سفة تلك القرية التي حدثنا الله تعالى عنها وعن موقف أهلها من أوامره كانت فيها عبرة والله يبتلي الناس ويمتحنهم بالتكليف فمنهم من يجاهد نفسه فيلتزم وينجح ومنهم من يتبع هواه فيعتدي ويرخذ وقد كان الفرق واضحا بين صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وبين اليهود لقد جاهد اصحاب نبينا أنفسهم ونجوا واتبع اليهود أهواء أنفسهم وضلوا لقد كانت تلك الاسماء والحيثان تأتي بأمر الله والله تعالى والله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء وهو الذي يأمر هذه الحيوانات تأتي يوم السف ويصرفها في غير يوم السف لقد كان الانقسام في أهل تلك القرية إلى معتدين ودعاة وسافتين كان نموذجا لما يمكن أن يحصل عليه الناس ما يكون عليه موقفهم في أي وقت وفي أي مصر وعصر من المنكرات أنهم ينقسمون إلى ثلاثة اقسام ناس يفعلونها وناس ينكرونها وناس يسكتون وليعلم الذين يسكتون أنهم إذا كانوا راضين فهم من المشاركين في المنكر لأن الساكت عن الحق شيطان أخرى والمتكلم بالباطل شيطان ناطق والمعافاه أن يعافيك الله منهما إذن هذه الطائفة المعتدية أمرها واضح والطائفة المنكرة أمرها واضح تنجو الطائفه الساكته إذا سكتوا عن رضا فهم من الهالكين وإن كانوا ينكرون في قلوبهم فسكتوا لعدم القدره على الإنكار لبقش يقع عليهم لا يطيقونه فهؤلاء لعل الله تجاوز عنهم لأنهم ما أنكروا عجزا عن الإنكار ولكن ليعلم الساكت. أنه على خطأ عظيم وفهم بعض العلماء للآية أخذ الذين ظلموا فاعتبروا الساكتين ظلمه ليس ما تكلموا؟ فاعتبروا من الظلمة ولذلك يجب الحذر من السكوت وارتكاب المنكر وفعل المحظور نذير شؤم وطريق لغضب الله سبحانه وتعالى ولو قال قائل لماذا المنكر اترك الذي يهلك يهلك الجواب إن الإنكار فيه فوائد عظيمه اولا اعلان الحق هذا مهم جدا لازم يعلن الحق ويعلن ان هذا منكر لازم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه لانه اذا ما انكر المنكر ينشا اجيال لا يعرفون أنه منكر اصلا ولذلك يكون السكوت جريمة فلو قال واحد يا اخي ما في فائده ليش انكر عليه ما في فائده نقول الفائده أنك تعلن الحق ويظهر الحق ويعرف كل الناس أن هذا منكر هذا واجب واجب أن يعلن المنكر أنه منكر هذا قيام لله بالحجه الله لماذا أخ... أم... على ماذا أخذ العهد العهد على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه فيجب الانطلاق في الدعوه والوعظ من الباعثين الأساسيين الإعذار أمام الله من خلال قيام بالواجب والنواة أمرنا بالإنصار، فإذا أنكرنا خاف، قمنا بالواجب، ثنين اقمنا الفجاء على الله، ثلاثة لعل هؤلاء يرتدعون لعله يكون فيها فائدة، لعل التذكره تنفع لعل الموعظه تجدي ما لا نعلم الغي، صح هذا ظاهر انه معرض وسادر الغي ومصر لكن قد يهديه الله ثم. إذا أنكرت عليه اليوم لا يفترض أنه اليوم يقلع قد يقلع بعد أسبوع قد تؤثر موعظتك فيه بعد شهر قد تكون موعظتك نصف مؤثرة في نفسه فتأتي موعظه من آخر فيكتمل التأثير فيكتمل يعني ليه؟ لا تفترض أن, أن ما نصيحتك ما تؤثر ابدا في المعرض هي نقطة في قلبه ستبقى ستبقى ستبقى كلماتك ترن في أذنه حتى يأذن الله يوم من الأيام أن يستجيب. ما هو شرط الاستجابة تكون ثورية؟ ممكن الاستجابة تكون بعد سكره وما يدريك يعني ما يدرك هل أنت تقول الذي يقول لا فائدة من الإنكار؟ لماذا لا فائدة من الإنكار؟ هل شققنا عن قلوب العباد؟ هل نعلم ماذا رفخ فيها؟ هل نعلم هل نعلم أنه لن يستجيب في المستقبل؟ ما ما يدرينا ولذلك نحن علينا الأصل. القيام بالواجب بيان الحق إنكار المنكر ثم الكلمه لها قوة وقيمة وتأثير وبالذات إذا خرجت من قلب فادق ثم الإنكار على الغير على محارم الله يعني حتى لو ما استجاب المنكر عليه كونك تبين غيرتك كونك تسجل موقفا كونك تعلن الحق هذا مكتب مكتب عظيم وأما الذين يكتفون بالسلب ويؤثرون الانعزال والهروب من ميزان النصح والدعوه والتذكير فهؤلاء جبناء لماذا يفعلون ذلك ثم إذا تفشت المعاصي ما في واحد ينكر فتدفش اكثر لكن لو في منكري يمكن أهل المعصيه يحذرون من اعلان المعصيه التي بعدها يعني فكر في هذه القضية هل أن منكر قام وقام واحد قال يبدو أنه لا فائدة من الإنكار المنكر قائم قائم يا أخي لو أنكرته وأن ترى فلان فلان فلان لو فرضنا ما زال المنكر لكن أهل الغاطل هل تتوقع إذا أرادوا أو كان في خصتهم أن يعلنوا منكرا ثانيا أن ذلك يسهل عليهم أو أنهم سيحسبون حساب هذه الإنكارات إذا الإنكارات لا فائدة لو ما كان في هذا المنكر فإن هناك إنش المنكرات أخرى لا تقوم بسبب الإنكار الآن، ولذلك لا بد من الاستمرار في الإنكار، الاستمرار شعارك الاستمرار في الإنكار. ثم إن نسيان الأحكام الشرعية مصيبة عظيمة، وقلنا أن الاجيال ممكن تنسى مع الوقت وبقاء الإنكار عن الاقل الصغار، الصغار الناس الآخرين الجهلة في جاهل في صغير مثلا يعرف أن هذا حرام منكر يعرف أنه منكر أما إذا سكتنا في الصغار الأجيال الجديدة لم تعرف أن هذا منكر ولن تفرق بين الحق والباطل وكذلك فإن المعاصي تنتج المصائب كما تدل عليه هذه الكشفة وأنها نذير شؤم وأنها شؤم هي بنفسها على العهاد لقد كان المسخ في هذه القرية إلى قرده مسخا حقيقيا وآية من آيات الله سبحانه وتعالى ليبين عز وجل قدرته في خلقه و التحايل قضية خطيرة جدا الحيل من الحيل أو قضية التحايل هذه قضية التحايل أن يستعمل ما خفي، أن يستعمل ما خفية وما ذق ويتوصل إلى المقصود يتوصل إلى المقصود بطريقة خفية ممكن أحيانا تكون الحيلة تكون الحيلة مشروعه والهدف حرام ممكن تكون الحيلة محرمه والهدف مشروع وممكن تكون الحيلة محرمه والهدف محرم وممكن تكون الحيلة صحيحة والهدف مشروع فمثلا يعني لو واحد أراد أن يقر له شخص بدين عليه مثلا أعطاه وجه قال ما لك شيء روح تشتكي فلو أن هذا الشخص صاحب الحق دعا رجلين يقفان وراء التسار في مكان خفي. ثم أتى هذا صاحب الذي أخذ منه المال اتى به إلى المجلك وقال يا فلان أنا ما اعطيتك المال يوم كذا كذا قال بلى ما سلمته مني قال بلى قال طيب أرجدهني قال لا هذا بروح المحكمة لا نشتكي أصلا ما عندك فينا ثم خرج الرجلان فراياه وعرفاه وهو صاحب الصوت الذي أقر وتكلم ثم ذهب إلى القاضي وقال نحن البينه هذه حيلة ولا لا حيلة الحيلة جائزة نعم هو ما كذب ولا عمل شيئا محرما طيب الهدف مشروع وهو إثبات حقه نعم اذا حيله مشروعه لهدف مشروع جائدة طيب ممكن تكون حيله محرمة لهدف مشروع كأن إنسان مثلا يريد الحج أو يريد العمرة ويعمل حيلة للذهاب للحج والعمرة لكن حيله محرمة لا يجيزها نظام العمل بينه وبين الشركة أو بينه وبين الدائرة الحكومية يعمل حيله مثلا يقول عطوني مثلا يريد ان يتزوج او يأتي لزوجة او يعني, يعني فيقول هاتوا خطاب انه انا راتبي كذا وهو ليس هذا راتبه هو يريد ان يتوصل الى شيء مشروع الهدف مشروع ان يتزوج يأتي لزوجة يأتي روح يذهب للحج يذهب للعمره مثلا يبغى يشتري سيارة ايش حكم شراء السيارة هو احجابي فقال الشركة أعطوني شهادة أن خمس آلاف حتى ترضى شركة السيارات أن تعطيني السيارة في هذه حرام محرمة وجرذة محرمة فيها كذب وتزوير راتب ما هذا صحيح إنه يقصد شيئا مباحا يأتي بزوجة يلقى يشتري سيارة صحيح إن قصد يعني مباح لكن فيه حرام والغايات لا تبرر الوسائل في الإسلام. عند اليهود غاية تبرر الوسيلة. في الإسلام غاية لا تبرر وسيلة. تكون الوسيلة. لا بتقول وسيلة مشروعة مباحة جائزة والوسيلة جائزة والهدف مشروع أحيانا الواحد ممكن يرتكب شيئا محرما للتوصل إلى يعني شيء محرم. وكما يزور لياكل مال ايتام يعني كلها حرام في حرام من الحيل مثلا قضيه نكاح التحليل واحد طلق زوجته ثلاثا فقال لشخص يا في تعال انت تزوجها وطلقها حتى انا اتزوجها بعدك انا متعلق بها جدا والأولاد تشردوا بعدها وانا اريدك ان تعقد على الزوجه وتطلقها بعد ذلك حيله الرسول عليه الصلاه والسلام لعن المحلل والمحلل له لعن المحلل والمحلل له طيب اذا ما حكم نفاح التحليل حرام لا يجوز حيله حرام واحد يبغى يسلق واحد ثلاثين وياخذ منه أربعين قال ما رأيك أن أبيعك شيئا بالأقصار أبيعك سيارتي بأربعين ألف بالأقصار بعد سنة تسجدها ثم تبيعها علي نقدا بالثلاثين أنا أبيعها عليك بأربعين بالأقصار إلى سنة ثم أشتريها منك بثلاثين نقدا فأعطيك ثلاثين ويبقى عليك أربعين تجيبها بعد ثلاثين ما هذا حيلة ما حكمها محرمة يتوصل إلى الربا بهذه الحيلة حيلة محرمة يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان تغيير الاسم لا يغير من الحقيقة شيئا فمثلا لو واحد من, من الفيلة الموجودة الآن مثلا يسمون المحرمات باسماء اخرى مثلا تثمية الربا فائده تثمية الربا عوائد بنكية. استثمارية الربا عائد على الاستثمار أو كلفة القرب أو القيمة الزمنية للخرب أو ضريبة تأخير. في بعض الناس يسمي الربا هو رiba رiba. ما نافي كلام. لكن يسميه ضريبة تأخير. إذا تخلف عن السداد في الوقت المحدد يجعل عليه غرامة. جزاء كل مئة ثلاثة هذا ما هو حرام ربا لا يجوز لكن سموه غرامة ضريبه تاخير اذن هو ربا فالذي يسمي الخنزير لو أتيت بخنزير كتبت عليه خروف اخذ فخاخ كتبت عن خنزير خروف بخط الثلث والرقعة وبالنسخ الفارسي والكوفي وشيء بالانجليز فهل هذا يتحول إلى خروف بالكتابة عليه يبقى خنزيرا إذا سمه ما سيبقى خنزير ومهما تفنن الناس ولذلك الذين يغيرون هذه الأشياء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الناس يأتوني يغير يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها يسمونها بغير اسمها كما قال صلى الله عليه وسلم لا يشربنا ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعذف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير رواه ماجه وهو حديث صحيح الآن يسمى في عقلنا الكفر تسمى حرية رأي. عن الإسلام تسمى حرية الفكر. موالاة الكفار تسمى حكم حكمة وبعد نظر. الميسر والقمار تسمى يا نصيب خير. الفاخرة والخمور تسمى سياحة. الموسيقى المحرمة ونحت التماثيل والصور. سمى خلون جميلة الزنا girl وهكذا تسمى الاشياء بغير اسمها ومشكلة اليهود ومصيبتهم أنهم استحلوا محارم الله بأدنى الحيل حرم الله عليهم الشحوم، فجملوها أذاغوها وباعوها وأكلوا ثمنها قالوا نحن بعنا إيش بعنا دهن بعنا مائع نحن ما بعنا الشحم ما اشترنا الشحم ولا شك أن هذا أشد اثما وكونهم فعلوا ذلك لا يجديهم شيئا ولا ينفعهم في شيء إذن يؤخذ من هذه القصه العظيمة تحريم الحيل المحرمة وأنها لا تجوز الحرام بل تبقيه حراما لكن الإثم يكون أشد الإثم يكون أشد نسأل الله السلامه والعافية وصلى الله على نبينا محمد